الضلال انتشرت في أوروبا ثم سرت عزواها إلى البلاد الإسلامية شأن كل وباء ينتشر هناك لابد بد أن ينتقل إلى بلاد الاسلام فيصيب منهم من كان ليس عنده المناعه المناعة في الإيمان والتجاوب مع أحكام شريعة الإسلام أول ذلك هو ما لابد سمعتم به وربما يكون بعضكم أدرك بعض الحوادث من هذا النوع وهو المعروف بالتنويم المغناطيسي سمعتم لابد تنويم مغناطيسي أنا قرأت عنه كثيرا لكن ما حضرت ولا جلسة لم يتاح لي الآن لا تسمع له ركزا ماذا في تنويم نصيتي شو السبب حل محله آفي هانية وهو المسمى باستعذار الأرواح استعذار الأرواح أنا قرأت كثيرا وبخاصة كتاب تنطوي جوهري مجلد ضخم آمين آمين امين من أمن لك يا أستاذ الله يسامحك أهلا أهلا مرحبا فرصة وهذا أخونا الشيخ السلفي هو يعني على شرفي يقولون عوايش هذا هو الاخ شرذيان هذا طالب في الدراسه العليا في الجامعه الاردنيه اخونا رائد صبري من طلاب العلم والجادين في نشر العلم هذا من الطباعين هذا صامل الكمبيوتر و مع الصوت كتاب يعني يحصل ان تصفه عنده هذا مسلم هذلك بالفكره e هو a e vanu-a e vanu العسيلي أبو عبد الله وهو من وهو من التجار وأيضا من صلاب العلم والناشرين أيضا <تصفيق> كنت عندهم خمس الأول ولو كنا نعلم لأنك تلطى لا، لكن خرج مستبشرا فرحا ومالحا وشاكرا وحاملا <تصفيق> تكلم يا أبا مالك بمناسبة سؤال جاء عن الضلال المنتشر الآن من الاستعانة بالجن تعلم الرأي في الموضوع والحق الذي ندين الله به جميعا وصل به الكلام إلى أن أقول بأنه في هذا العصر أول ظاهرة ظهرت مما له علاقة باستعانة الإنس بالجن هي ظاهرة التنويم مناطيسي ثم اصبح في خبر كان الآن لا نسمع عن تنويم لماذا؟ لأنه تلاه ضلال جديدة ولا أريد أن نقول هي التي نحن الآن نحياها تلك الضلالة هي الأرواح ووصل الحديث بأنني كنت قرأت كثيرا من البحوث التي كتبت في هذا المجال وبخاصة كتاب طنطاوي جوهري المفسر ذاك التفسير الغريب أول تفسير يظهر في عالم المطبعات تفسير قرآن الكريم بصور أشكال ألوان من الصور رئيسه ما هذا؟ المقصود هذا رجل يعتبر فيد معاصر من الإسلاميين يعني والحقيقة كأننا <تصفيق> ما ما... <تصفيق> ما ربما المقصود ألف كتابا باسم استحضار الأرواح أو الأرواح الأرواح مجلد ضخم. ويبدو أنهم آمن بأنها حقيقة وأن الاستهضار يفيد للإسلام والمسلمين ويأتي بحوادف لسنا الآن في صلادها وإنما الشاهد التجربة التي أنا شاهدتها بنفسي كنت بناء على ما قرأت وسمعت اتوق أن أحضر جلسي من تلك الجلسات التي يقال أنه فيها استهضار أرواح ذات يوم جاءني طال نعم السلي. في إلى صور وكل مظاهر وكل تجيل آه لكن التي شاهدتها سأذكر صورتها المهم جاءني طالب علم من اللاذقيه وأنا في كني في مكتبتي في غرفتي في المكتب الظاهري رايتها أن الغرفة المظلمة التي لا الشمس لكن أحمد الله إنه مع ذلك تفضلوا علينا بهذه الغرفة. الحمد لله. <تصفيق> <تصفيق> الشاهد جاءني كنت تعرفت عليه وأنا حينما كنت أصوف في سوريا في سبيل الدعوة للكتاب والسنة. سألني شو رأيك في استحضار الاوراق فقدمت له رأيي إنه هذا دجل عصري جديد. قال لي تريد تحضر جل قلت ذلك ما أتوكل إليه. قال قريبي اسمه حقي بيك هو عنده في كل أسبوع جلسة أو أكثر فتعاهد أنه يا نروح فعنا ذهبنا غرفة يمكن في ساعة هذه دخل حقي بيك سلم كعالي و... نعم نعم جدد ما أدري باء النسبة لكن هذا جلس وراء طاولة مستديرة عليها بلاطة محفور عليها أرقام ثم تلاه ثاني فجلس عن يمينه وثالث وجلس عن يساري ثم دخلت علينا امرأة متحج حجاب الشر الكامل لا يرى منها شيء اطلاقا حتى الوجه وجلست تجاه حقبك عرفت ما بعد من صاحب هذا أنها زوجته ثم بدأ بإقامة حضرة على طريقه الصوفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله والنظار كلهم بصوت واحد ثم أطفئت الأنوار. ونور هنا خافت جدا وهذا من تمام <تصفيق> <تصفيق> نعم ثم صمت وإذا بنا بقول حقي بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا دكتور نحن ملا شايفين شيء عرفت أنا أنا الجلسة الدجالية هذه ثم كملت القصة بمن كان عن يساري نحن نسميه عنا نبي سوريا منكولك من شو قال قال الآن وسهلا دكتور الدكتور يعني رحب هو التهري دكتور. ثم بعد قليل بعد ما شكر حقي بيك الدكتور المزعوم انه ما شاء الله راشيتاتك ووصفاتك ناجحة ولذلك الإخبال علينا كثير وعندنا الآن من من مراجعين إلى اخره ثم دخلت امرأة يتقدمها موظف من عنده وهي في تحمل طفلا صغيرا هذا الموظف قدم مريقة حسب النظام يعني كاتب اسم الولد المريين. بيقول بقى حقي بيك بيكلم الروح المزعومة بيقول عندنا طفل عمره كذا ساكن في منطقة كذا وإلى آخره فجئنا لما قال حقي بيك لما قال للروح المزعومه عمر الطفل تسعة أشهر واذا الأم تقفض لا دكتور عمره إذا عشر شهر شو قال هذا المكور هيك لها اسكتي أعرف ولا الدكتور هي مسكينه بقى مبقعت ومنطويه على نفسها وسكتي المهم واذا على الطاوله فنجان مثل فنجين تبع القهوه مقلوب يضع حط بيك اصبعه على قعر الفنجان من فوق وزوجته هيك متقابلين ما منشوفه غير الفنجان رايح جاي شو بيتصور الناس إنه هذا الجنني أو, أو روح الطبيب هو اللي بحركه بمرر الفنجان على هذه الأرقام كان على الطريقة الأبجدية هذه روحه ورجعه داخله واقف وبيسجل على ركبتا مزوم يعني فهكذا ثلاثة أربعة دورات رايح جاي داخله بيكتب الرشيد ويعطيها للشخص اللي تقدم بيني اه للموظف اللي تقدم بين يدين المراه بترجع ال... بيرجع بيعطي المراه بيدخل مريض ثاني وهكذا دواليك مقدار ساعة من الزمان انتهت الجلسه العلميه واوقدت الانوار مساكين الناس اللي يؤخذون من و... والله والسيد أنا ما أعرف عنه تفاصيل إك إلا أنني كنت أسمع أنه أنه بيستحضر الأرواح وجاءني هذا الأخ وأخذني إليه لأول مرة. المهم الجماعة الحاضرين يعطيك نعافية وجزاك الله خير وبيدوروا يعني. أما أنا أكاد اتفجر أتفجر لاني مؤمن أن هذا كله دجال في دجال الظاهر أن الرجل قرأ في ملامح وجهي انه ما فيها الترحيب اي نعم قال لي شو رأيي ما أدري قال الشيخ الأستاذ ما أدري قلت له والله أنا عندي سؤال إذا بتسمع قال لي تفضل قلت له نحن سمعناك تلقي بترد السلام وبصوت عالي ونحن ما شفنا هذا القى السلام قال هذا سلام, سلام بر... <تصفيق> ما أدري نعم المقصود ألي صدت أكتلوا سمعنا أكثر من تلقي سلام أو ترد السلام عالمين مثل السلام قال لي هي روح الطبيب حضر وألقى السلام أكتلوا أعجيب نحن ما سمعنا سلام ألقي كيف أنت سمع قال هي سر المهنة ألي هي سر المهنة اللي انت لو تعطيت الالم هذا بتصير عندك حش غير هذا العجز انت متبلد ذكرني بالصوفيه بقى المقصود فكرتس عليه شوي بالمنطق العصري انه انت شو صماخ ودني غير صماخنا من الكلام هذا فكان هذا جواب ارجعت بعد الناحيه الدينيه قلت له يا دكتور نحن جماعه مسلمين وكما قال تعالى في القرآن الكريم ولو بغير المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء ورسول أتم البيان ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونعيتكم عنه نحن عنا علم كما تعلم أن الميت حينما يموت تخرج روحه من بدنه فإما روح صالحة فيكون قبره روضة من رياض الجنة أو طالحة لا سمح الله فتكون حفرة من حفر النار ثم في بعض الحديث أن أرواح الشهداء في حواصي طيور خضر تعلق من ثمر الجنة أرواح المؤمنين الصالحين في بطون طير خضر إلى آخره وأن المسلم حينما يوضع في قبره تفتح له نافذة يطل منها على مكانه في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ولا يزال كذلك يتنعم حتى البعث وإن كان العكس فيأتيه يرى مكانه في النار ويأتيه من لهيبها ودخانها حتى البعث أيضا فإن كانت الروح صالحة والله لن ترضى أن تعود إلى الدنيا مرة أخرى لو كان ذلك في فوقها وفي قدرتها وإن كانت طالحة فهي حبيسه في القبر تتعذب إلى يوم يبعثون فكيف أنت تعتقد أن هذه الروح اولا هي الروح عليكم السلام وبركاته هذا حفيدك ما شاء الله هذا لأول مرة نرى مالكا معكم في مثل هذه الجنسة العامرة كيف حالك طيب اهلا مرحبا الشاهد أستاذ أن تقول فهذه الروح إن كانت صالحة لن تحضر في مجلسنا هذا إطلاقا لأن ما, فيه ما هي في نعيم مقيم لا ترضى به بديلة وإن كانت طالحة فهي جحيم في جحيم القبر هذا لا يمكن شبعا أفحم الرجل ولم يجد وسيله الله الشاهد إلا أن يقول والله يا أستاذ هذه جلسة طبية في عنا في الأسبوع جلسة جلسة علمية إذا تحضر أنا مستعد أن نجاوضك أن نرف كذلك يجا اليوم المعود وكان يوم أحد الكورنيلا سبحان الله عرض لي ما شغلني عن الحضور يوم ما كان سوريا في انقلابات سواء من الناحي العسكرية او من الناحي التربوية يوما إذن يمكن تعرف اخونا عبد الرحمن الباني تعرف شخصية أخون هذا رجل فاضل أي <تصفيق> نعم. و من اخوانا مسلمين لكنه تبنى الدعوه السلفيه بقوه وبنشاط هو رجل اديب وخلوق جدا سلمت له ما بعرف شو بتسموه اليوم تبع التربيه الاشراف على التفتيش التفتيش احسن قال لي تصل معي قال لي انا الان كلفت بشيء خلينا نحتبّلها فرصة هذه كتب التربية الدينية تعرف أنت إنه هذه من اليوم الحكم العثماني التركي قائم هذه كتب على المذهب الحنفي ففيها أشياء كما نحن فهمنا منك من مسائل فقهيه تخالف السنة وأحاديث ضعيفة وموضوع إلى آخره فأنا الآن معي صلاحي إجراء تعديل على هذه الكتب فخلينا نعطي الجلسات ونقتنم من فرصة ووجدت اجتماعي مع رجل أولى من ذهب إليه وكان في ذلك خير لم نكن نتطور جاء صاحبي في اليوم المعود لنذهب إلى حقي بيك هذا فأنا أعتذرت له وقلت له انتظر نيابة عني لحقي بيك المزعوم وإن شاء الله في جلسة أخرى نحضرها الشاهد أو الساد رافل الوقت الموعود وإذا ما في أحد في الدار الألوار كلها مطفيه بدأ الجرس دام وجيبه أخر جاءني ثاني يوم ذكري القصه قلت هذا من حبنا احنا أنت بقى بتروح عنده وبتجاهل أنه أنا ما كنت معك ويتفاجئ ويقول له نحن حسب الموعد يجينا عندك وما وجدناك وكذلك فعل هنا بيظهر حقيقة هذه الجلسات أنها إما جلسات تدار من شياطين الإنس والجن يتعابلون فعلا أو في شياطين الإنس كفاه مباركي راح إليه راح إليه حتى انتهي القصة ومعبرة فقد أطلنا عليكم لكن فيها عبرة لمن أعتبر وقال يا شيخ نحن جينا حسب الموعد ما وجدنا هذا في الدار طبعا نحن إلينا يهمه كما كنا معودي معه قال له روح أنت جبت لي واحد وهذا كبير هذا ما بحب الرسول قال له أعوذ بالله شو هو الكلام هذا؟ أنا بعرف الرجل من كذا سنه وطواف في البلاد حمص حما حلب لاتقية إجلب إلى آخر مجالت كلها صلاة الرسول عليه السلام شو عرفك وشو ما أعرفك أنت وما تهمي هذه؟ قال له أنا بعد ما انصرف احضرت الروح ولم أشتاعت فأسألتها عن هذا الرجل فأعجاب لي بأن هذا وهابي ما بيحب الرسول ما بيصلي الرسول إلى آخر هذا من عمل الشياطين بلا شك إما تعاونا فعلا يعني هذه الرواق تكون الشيطان من الشياطين الجن يعني ويساعدونهم ويضلونهم يضلونهم عن سواء السبيل كنت أنا أقول مراهن تنبيه مغناطيسي استهضار الأرواح الآن مكالمة الجن وما ندري بقى شو بدل يطلبها بعد منا ضلالة رابعة تفضلوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>